هبت هبت قبعة الأسر ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصول ماكرومات ملاحم تهد العبر هبت هبت قبعة الأسر ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصول ماكرومات ملاحم تهد العبر هبت هبت أبات الأسن ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت فصوغ المفتر مات ملاحما تهدي العبر هبت تسير مكامل من سحي من دثر رسمت رسمت, رسمت رسمت لنا من كل ترتية أفاني نص ونسجت نسجت, نسجت شاح العزم من صوت الهيس رسمت من كل تضحية أفعالنا الصور نسجت نسجت بشاء العزم من صوت الهزبر إذا زار رسمت لنا من كل تضحية أفعالنا الصور نسجت بشاء العزم بشاء العزم, العزم, العزم من صوت الهزبر